ألم يعلم بأن الله يرى؟ أَلَمْ يعلم بِأَنَّ الله يرى كلا لئن لم ينتهي نصف عن بالناسية ناسية كاذبة خاطئة. فَلْيَدْعُ ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب